نا وصى السامون طويلة خلوا المنابر للسيوف قليلا نا وصى السامون طويلة خلوا المنابر للسيوف قليلا صقنا الادلة كالصفح له فما غنت عن الحق الصراحفتيلا غنت عن الحق الصراحفتيلا من يستدل على الحق فلن يراه من يرى بغير مثل الجامع على الفديله من صمت الاذان لم تسمع سوا قصف المدافع منطقا ماقولا قصف المدافع منطقا ماقولا قلنا واصلا السامعون طويله خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا واصلا السامعون طويله خلوا المنابر سليلا سخن الذي لك الصباحيلا فما اغنت عن الحق الصاحبتيلا ما اغنت عن الحق الصاحبتيلا لغه الخصوم من منها هجوم حروفها فليقرؤ منها الغدا تفصولا لغه الخصوم من منها هجوم حروفها فليقرؤ منها الغدا تفصولا لما ابى ان يفهم الا بها وإحنا نوترها لهم كرتيلا قلنا وأصلا السامعون طويلة خلوا المنابر للسيء في قليلا قلنا وأصلا السامعون طويلة خلوا المنابر للسيء في قليلا سقنا الذي لدك الصباح لهم أماما صاحبتي ليلى انا تعليق صاحبتي ليلى ادت رسالتها المنابر وانبرا, وانبرا حد السلاح بدوره ليقولا ادت رسالتها المنابر وانبرا, وانبرا حد السلاح بدوره ليقولا ولقد بحثت عن السلام فلم ارى الدليل السلامك فيلا خيره الدليل السلامك فيلا قلنا واصوا السامعون طويللا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا واصوا السامعون طويللا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا العدل تتصبعوا اليه فما ظلت عن الحق الصراحه فيلا هيرا قلنا واسع السان طويلا هل المنابر الاس